بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفيه خسر قيم وانت وصاب بسم الله كان محمد رحيم والذي الَّذِي جَمَعَ مَا لَمْ يُعَدَّ لَهُ أَحْسَمَ أَنَّ مَا نار الله الموقنة التي تطرع على الأفئدة إنها عليهم المدمد بسم الله الرحمن الرحيم تنظر كيف فعل ربك بان أَلَمْ أَجْعَلْ عِنْدَهُمْ فِتْنَةً كُلَّ وَأَنْسَلَ عَلَيْهِمْ فِيرًا أَفَذِ Quan แล้วm cao